اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحمنا ومن أوصانا واست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 وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين